بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدريك لعله يزكى كرفتا فعه الذكر أما من استغنا فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأ 114. كلا إنها تذكرة 115. فمن شاء ذكره 116. في صحف مكرمة 117. مرفوعة مطهرة بأيدي سفره بأيدي سفرت كرا من برره قتلى لسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم. مَن سَوَّى لَيَسَرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشْرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا فَالْيَانُورِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّ صَعْبَ بَنَرِ المَاءِ صَبَّ ثُمَّ شَقَقَنَ لَرْبَ شَقَقَ ن فيها حبوا وعنبوا وقطبا وزيتون ونخلوا وحذائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَوَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ خِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ خِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ هم يومئذ شأن يبنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة